تُم مِنَ الأوْوَلين وَقَللُ مِنَ الخِرين عَ سُرر مَوْضُونًَا مُتَّكينَ لََا مُتَقَابِلين يَطُوفُ عَلَم وَالدَانُ مُخَلَّدُ بأكوَابِ وَأَبَاريقَ وَكَأْسِ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ونحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وَظِل مَدُود وَماءِ مَسكود وَفكِهَةٍ كثًا لا مَقطُواتِم وَل مَّوع وَفُج مَ رفُوى إِا شَأْنَهُمْ إِن شَاءَ فَجَعَلْنَاهُمْ نَبَكَرَا عُرْبًا تُرَابًا لِأَصْحَابِ يَمِينٍ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ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 هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أو نَحْنُ نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على مُبَدِّلُ أَمْثَالِكُمْ وَنُنْشِئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ مَوْجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرْعُونَ أَأَنتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمَوْشُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا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 وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنَّ